فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز ما السلا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة, وجئنا ببضاعه مزجاه فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه إ ذ انتم جاهلون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 قل هذه سبيلي أ ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين